بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات زواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَثَرَنَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَرْهَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وَإِن تَوَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَولاهُ وَجِبريلَ وَصالِحُ الْمُؤمنينَ وَالملائكة تبعد ذلك رهير عسى ربّه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات منات قانتات تائبات عابدات سائحات فيبات وابكرا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجارة عليها ملا كنتن غلاه شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ويدخلكم جنات تجري من تحت تِهارَ الْأَنْهَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيّ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُسَاعًا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخلنا رما عند خنين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ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 وَفَضَّلَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وكتبه وكانت وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ